وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا وَآتِ النِّسَاءَ قُدَّاتِهِنَّ نِصْلَهُ وَآتِ النِّسَاءَ قُدَّاتِهِنَّ نِصْلَهُ فَإِنْ أَتَبْلَلَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فكلوه هنيئا مريئا اِنْ اطْبِخْنَ لَكُمْ مِنْ هُنَا الثَّمَا فكُلُوهُ هَنِيئًا أَمْرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبتَلُ التَمَا حَكَّ إذَا بَلَغُكَ حَفَإِن آ نَسُْم مِنهُم رُشْدَ كَدَتَعوا إلَيهِمْ أَمولَم ولا تاكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ولا تاكلوها إسرافا وبذارا أن يذرو ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف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 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مما قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا نصيبا نفضا واذا حضر القسمه اول القربى واليتاما والمساكين farzuquhum minhu waqulu lahum qawlan ma'rufa wa idha hadara alqismata ulul qurbaa wal yataama wal masaakeen farzuquhum وَالْيَخْشََّين لَتَرَكوا مِنْ خَلْكِهِمْ دُْدَةً ضعَكًا خَافوا عَلَيهِم فَلْيَتَّقُ اللهَّ وَالْيَخْشَ مِنْ خَلْتِهِمْ دُْدةً ضعَكَ القافُوا عَلَْهِم فَلْيَترَقُ الله فَلَْتَّقُ اللهَّه وََقولُ قَوْلَ سَدد هل يَتقُ اللهَّه وََقولُوا قَوْلًا سَدد إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَموال التَمَاظُلمًَا إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونهِم النَا رَوسَ يَصلَونَ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين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 وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ترك إن كان له ولد فَإِلَّ مَكُهُ وَلَدُ وَرِتَهُ أَبَوَهُ فَلِئُِّهِ السُّنُث فَإِلَّ يَكَُّهُ وَلَدُ وَرِتَهُ أَبَوَهُ فَرِئُِه السُّنُث فَإِلكَانَ لَهُ إخْوَةُ فَرِغُ مِهِ ايل كان له اخوه ثلهم السدس من بعد وصيته يوصي بها او دين من بعد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 هَذِهِ بَشَرٌ مِنْ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّضُعُ مِمَّا تَرَكُوا فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّضُعُ مِمَّا تَرَكُوا مِنْ بعد وصيتي يوصين بِهَا أَوْ مِنْ دَرَجِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن مَّا تَرَكْتُمْ مِّن دَيْنٍ وَصِيَّةٍ توصون بِهَا أَوْ وَإ كَ رَجلُُ يورَ كَلَلًَ أَمرعَتُ وَلَهُ أَخُنْ أَختْتُكَلِكُلِّ وَاحدٍ مِنهَُُّدُس وَإ كَ رَجلُ يورَة فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 يلغا حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جََّاتِ تَجرْمِ تَحِْهأَنهَا أُخَالدينين فِيهَا وَذَالِكًَا فَوزُ النَّظم جََّاتِ تَجرمِن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا نارا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 فَإِذَا شُهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّسْكَنًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ إَِّ مَ على الله للذين يعملون السوء السّ أَبِجَهلَكِ ثُمَّ يتُبونَ مِ قَربَ دَُّ يتُبُونَ منِ قَربٍ فَأُناَا إِكَ يَتُوبُ اللهَّهُ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكمَا دَُّ يَتُبُونَنِ قَربٍ فَأُل إِكَ يَتُوبُ اللهَّهُ عَلَهم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكيمَ وليس التوبه للذين يعملون السيئات وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان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 كُمْ أَن كَرِثُِّتَ أَكَغْهَا وَلَا تَعْضُلُهَُّ لِلتَذهَبُ بِبعَعْظِمَا أَتَيْيتُمُهَُّ إِلَّا وَلَا تَعْظُلُهَُّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف, وعاشرهن بالمعروف فَإِن كَرِهتُمُونَّ فَسَأَ تَكْرَهُ شَيْئ فَإِن كَرِهْتمُونَّ فَذَأَنْ تَكْرَهُ شَيْئ فَعسَ تَكْرَهُ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا وَإِنْ أَرَدُّ مُثتِ بِدَالَ زَووجٍ مكَانَ زَوْوجِ وَآتَيتُمْ ِشْدَهُ مَّ قِ قَ فَلَا, فلا تأخذوا مِنْهُ شَيْئَا وَآتَدُمْ إشْدَاب نَّط طَارًا فَلَا تَأخُذُ مِنْه شَيْهَا تَأخُذونَهُ بُنتَانَ وَإِثْمَم مُبين تَأخُذونَهُ وكيف تاخذونه وقد اخذا بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تاخذونه وقد اخذا بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح ما قد سلف إِ النَّ كََ خاحِشَتَوْ وَمَقتَ وَستَبينَا حرمت عليكم كَلَكُمْ وبناتكم تُكُم وعماتكم وخالاتكم وبنات تُكُم وبنات وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الْ الأُخْت حَرج مَكَلَكُمْ أُمَّهَا تُكُم وَذَناتُكُم وَأَقَواتُكُمْ وبنات الْ الأخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّ ها تُكُم اللانت أَضَعْنَكُم وَخَواتُكُم مِنَ الضضَاع وَدَناتُ الْ الأخ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُم ها تُكُم اللانت أَبضَعْنَكُم وَقَوَاتُكُم واخواتكن من الرضاعه وامها نسائكم وربا بكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واخواتكم من الرضاعه وامها ثرياكم وربايبكم الذين في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنت لا اِن لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ لَمَ ثَلَجُنَا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا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 فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَلَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من فإذا أحصن فان اتين بالفاحشه تعليهم نصما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العله منكم ذلك لمن منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُبُلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ويتوب عليكم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 والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما والله يريد ان يتوب عليكم ويريد تميلوا ميلا عظيما يريد اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يأَُهََّينَ آمَنُوا لا تَأكُُ أَنْ وَلَكُ بَْنَكُ بِالداقِليا أيهََّينَ إلا أن تكون تجارة عن ترض منكم إلا أن تكون تجارة عن ترض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَلَا تَفُدُلُ آافُسَكُمْ إِ إن اللهَّه كََ بِكُم رحنَان وَمَ يَفعَدَلِكَ عدوَانَو وَضُلم فَسَوفَ نُصْلهِ نار وَنَي يَفعَدَلِكَ عدوانَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ ان الله كان بكل شيء عليما ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليد مما ترك الوالدان والاقربون ولكل جعلنا مواليد مما ترك الوالدان والذين عقدت أَمَانُكُمْ فَآتُهُمْ نصيبهم إِ الله كان على كل شيء شهيدا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 ُ مِنْ أأَمْوالِهِم تَ الصَّالِحَاتُ قتَةُحَافِ غات للِ الغَيْبِ بماحَِظَلَّ تَفصَّالِهَاتُ قتَاتٌهَاتِ غَاات منِ الغَيْبِ بِماحَكِ غَلَّ واللاتي تخافون نشوزهم فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِن أَطَعلَكُم كَلاَا تَدَغُوا عَلَيهِ سَدِيلَ إِ اللهَّهَ كََ عَِيًا كَذار إِ اللهَّه كَلَ عَِيًا كَذيرات وَإِنْ خِفْتُمْ شقاقَ بَيْنِهِ مَا فَبَعثُ مِنْ أَهْلهِ وَحَكَمًَا مِنْ أَهلهَا وَإِْ خِبْتُمْ شقاقَ بَيْنِينَا دََعَذُ حَكَمًَا مِنْ أَهْنِه وَحَكَمًَا مِنْ أَهلهَا إ يُردَ إِصْلَ حَ وَِّقَِّهُ بَيْنَمَا إ يُردَ إلَ حَ وَِّقَِّهُ ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبالوالدين احسانا وذل القربى واليتاما والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجد والصاحب بالجد وابن السبيل وما ملكت ايمانكم والصاحب بالجد وابن السبيل وما ملكت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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والَّذِينَ يُ فِقُونَ أَم وَلَهُم رِحان أََّاسِ وَلَ يؤِّونَ بالِالل وَلاابِاليَوْومِآخِرْ والَّذِلَ يُ فِقُلَ أَم وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَأَنَّ يَكُنِ الشَّيْطَانُ وَماذاَا عَلَيْهِم لَ آممَلوا بِاللَّهِ وَالْيَوْومِآخِرِ وَآاقَقُ مَِّا رَزَقَهُمُ اللهَّ وَمذاَا عَلَيْهِمْ لَ آممَلوا بِاللَِّ وَالْيَوْومِآخِرِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَضَاعَتْهَا وَيُؤْتِ مِلَّةَهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 يا أيهََّ مَ آمعمللوا لَا تَفَرَبُ قَلَكَ وَأَن تُم تُكَرَ حتىَ تَمُ مَا تَقولون حتىََّ تَعلممُ مَا تَقولونَ وَلا جُبًا إِللاا عَابِ سَبيلٍ حتىَ تَأْتَسِنون حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ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 فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّنْ سَعِيدًا طَيِّبًا تَنفَحُوا بِهِ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ اللَّهَ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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يً وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْفِنَتِهِمْ وَطَعْمًا فِي وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيُهََّينَ أُوتُكِتابَ آمِنُوا بِماَا نَززلنا مُصَدِّقَلّمَا معكُم مِ قَيا أيُهََّينَ أُوطُ الكِتابَ مِ قَدْل أن طُمِسَوجهَا كانَنَ رُّهَا على أَذبَهَا أَونَعَلَهُم كَمَالَ أنا أأَصحابَ السَّبتْ أن مِ وكان امر الله مفعولا وكان امر الله مفعولا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 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فلن تجد لَهُ نَصِيرًا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 أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا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 فَآمَنَ نَبِيُّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ ضَلَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابِ سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما والَّذينَ آممَنُوا وَعمُِ الصَّالِحاتِ سَنُ دخِلُهُم جَّّات وََّذينَ آمَنُوا وَعَنِل الصالحاتِ سَن دخِلهُم جَّّات سَنُ دخِلهُم جَّّاتِ تَجدمِ تَ تحتِْهَاأَنهَا فِيهَا أَبدات لانه دخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ضلا ضليلا.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ وَلِيَفْتِنُواكَ بِهِ ۚ وَالْمُنَافِقُونَ يَكْتُمُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ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 أولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم بليغا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 ولو انهم يظلموا انتسهم جاءوا كفر تستغفر الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِونَ حتىَ يُحَدكمُوكَ فيِي مَا شَجرتَنَهُم دَُّ لا يَجد فيِي أَفُسِهِم حَرَجَم مَِّ قَضتَ وَيُسَلّمُ تَسلْمَا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 وَلَوْ أَنَّكَ تَذللَ عَلَيْهِمْ أَنِ قَتَلُوهُ أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرَجُوهُ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّنَ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّنَ لَّدُنَّا ولهديناهم صراطاً, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَّينَأَ مَ اللهَّهُ عَلَهِم مِنََّ بِّينَ وَسّ قينَ وَشّهداءِ وَصَّالِقين نَّذينَ أََّ مَ اللههُ عَلَهِم مِنََّ بِّينَ والسدّ قينَ وَالشُّهداءِ والصالحين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 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة ولئن أصابكم فضل مِنَ الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني لي كنت معهم فأفوز يَا عظيما يا ليتني لي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وقاتِ في سَب اللههِ الذي لا يشرون الحيةَ الدُّن بِآخِةقات في سَب اللههِ الذي لا يشرون الحياةَ الدُّنيا بِآخِ وَم يقات في سَب اللههِ فَوقُتَ الأأَوْ يَقلِبِ فَسَوكَ نُؤْتيهِ أَجر النظمَا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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا وجعل لنا, لنا من لدنك نصيرا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 فقاتل اولياء الشيطان قاتل اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا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 لََّا كتِبَ عَلَيْهِمُ الكتَالُ إذ فَريقُم مِنهُم يَخشوونًاّا سَكخَشيَة الله أَْ الله أَوْ أَشَدَ خَشيَة وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَةَ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَةَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَوْلَا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله وَإِن تُحْسِنْ فَلَكُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وكلهم من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه من الله لا اقابك من حسنه ثمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك واغسلناك لناس رسولا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ فِتْنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بالله شهيدا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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسا فقاتل في لا تكلفوا إلا نفسا وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين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 مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةَ الحَسَنَتَيْنِ يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةَ الحَسَنَتَيْنِ يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةَ السَّيِّئَتَيْنِ يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فئتين والله بِمَا كَسَبُوا فَمَا لَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ له سبيلا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَلَّا تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تولوا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 أَْ جَاءُكُم حَصِرَت سُدُورهُم أَ يُقاتِلُكمُْ أَْ يقاتِلُوا قَوْمَهُم أَ جَاءُكُم حَفِرَت صُدُورهُم أي يُقاتِلُكُمْ أَ يُقاتنوا قَوْمَهُم وَلَ شَ اللهَّهُ لَسََّقَهُم وَلَو شَ أَ اللهَّهُ لََّفَهُم عَلَْكُم فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ عَْتزَلوكُمْ فَلَمْ يقااتِلُوكُمْ وَأَلقَوْ إلَكُم السَّلَمَ فَمَا جَعللَى اللهَّهُ لَكُمْ عَلَْهِم سَبِيلَ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 فإِن لَمْ يَعْتَذِرُوا لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ آخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ, ثقفتموهم وَأُولَائِكُمْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 وَمَنْ قَتلَ مؤمنِن خَقَاء فَتحرير رَرقَبة مُؤمنةِ وَدِيةُ مسمَ وَن قَْتَ لَ مؤمنِ الخَقَاء تتتحرير ررقَبة مُؤمنة وَدِيَة وَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقُوا وَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عدو لكم وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فَجَزَاءُ الْجَهَنَّمِ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فَجَزَاءُ الْجَهَنَّمِ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا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 ف تَبّن وَلاَا تَقول لِمن الق إلَْكُ مُسَّلَ مَ نتمؤ منِن تَب تَغونَ عرض حياتةِ الُّنْيا فَعدَ اللهَّهِ مَ غانمُكثيرة تَبَ تَغون عرَض الحياتةِ الُّنْيا فَعدَ الله م غانمكثيرة كَذَلِكَ كُتُم مِن قَبللُ فَمَن اللهَّهُ عَلَكُم فَتَذَييَنُ كَذَلكَ كُتُّ قَدْلُ فَمَ اللهَّهُ عَرييكُم الله كَانَ بِمَا تعمللونَ خَبير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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ على الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجرا عظيما وَتَغَّلَ اللهَّهُ المجَائيدينَ على القاعدِينَ أَجرَ النابماد دَجاتٍ مِنْهُ مَؤْفَِةَ وَحم دَجاتٍ مِنْهُ نَكةَ وَرَحْمه وَكَانَ اللهَّهُ غَقَُب وَحِيمَ وَكانَ اللهَّهُ غَقًُا وَحمَان ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين ان قالوا في ما كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مروغا من كثيرا وسعى ومن في سبيل الله يجد في الارض مروغا من ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله تُمَّا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفتم وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ فَلَا تَعْتَذِرُوا فَإِنْ سَمِعْتُمْ أَوْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ أَعْضَاءُكُمْ أَوْ فليس عليكم جناح أن تقطروا من الصلاة إن خفتم أن يسكنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ تَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُون وَلتَقُمْ طائتَةُم مِنهُمعَكَوَاليأْخُذُ أَتْلحَتَهُم فَإذا سَجددُ فَن يَكُونُ م وَرائِكُمْ وَتَأكِ طَائفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّ فَْ يصَلُّ مَك فَإذا سَجد فَ يَكُونُ م وَرائِكُم وَْتَأكِ فاتى الاخرى لم يصلوا كال يصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده ودى الذين كفروا لو عَنْ عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا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 واخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى فَإِذَبُ مَأَا تُمْ فَأقيِيمُ الصَّلَةَ إِ الصَّرةَ كَانَتعَ المُؤمنِنينَ كتابَابًا موقُوتَاد ولا تهنوا في بثغاء القوم ولا تهنوا في بثغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إِذْ تَفْعَلُونَ تَأَلَّمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ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 ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ولا تجادل عن الذين الله لا يحب من كان خوانا افيما ان الله لا يحب من كان خوانا افيما يَسْتَخِفُّونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخِفُّونَ مِنَ الله يَسْتَخِفُّونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخِفُّونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ ما لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ مَعَهُمْ لا يَرْضَى مِنَ القول وَكَانَ اللهَّهُ بِمَا يَععمللونَ مُحييقان وَكَان اللهَّهُ بِمَا يَععمللونَ مُحيطانه أَنتُمْهَااءُلَِ جَدَللتُمْ عَنْهُم فِي الحيةِ فَمَ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أََّ يَكُ عَلَيهِم وَكلَ تَلَ ومن يعمل, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ لَا يُصِرَّ عَلَىٰ مَا فَعَلَ وَلَيَجِدَنَّ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ثَُّ يَسَْغْتِِ لللههَا يَجدد الله غَقُضَ يجد ال الرَّحيمَا وَمَي يَكْسِ بإِثمتَ إِ ماَا يَكْسِبُهُ علىى نَفْسِ وَمَكِ بِإِثنتَ إِ ماَا يَكسِبُهُ علىى نَفْسِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ومن يكذب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا لقد احتمل بهتانوا واثما النذران ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكُم مِّن شَيْءٍ وَمَا يَضُرُّونَكُم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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين غير سبيل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 إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاكَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاكَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أُضِلُّ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وليا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبينا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 اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار الخالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل لا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب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 ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحتَنُدينينَ مِ مَنْ, من أَثْلَمَ وَجهَهُ للِلهِ وَهُوَ مُشْسٍ وَاتَّبَ مِلَّ تَ إذْرااه مَحَنِيفَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إبهِي مَخَاللََا وَتَّبَ مِلَّ تَ إبرااهِي مَحَلِيفَ وَاتَّخَدَ اللَّهُ إذْرااهِي مَخَالناَا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 وَيَسََّكْتُول جَتٍ مِسَ قُلِلَّهُ يُفْتكُم فِيهَِّ وَمَا يُطل عَلَكُمْ فِكِتابَابِفِيتَمَنِّسَ إِلَّنت قُلَِّهُ قل يُفْتكُمتهَِّ وَلَا يُطلَ عَلَكُم اللاتي لا تؤتونهم مَا كُتِبَ لهم وترغبون ان تنكحوهن اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالَةٍ مِمَّا يَدْعُونَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ صُلِحَتَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ وَلا جاحعَلَم أيثِْ حابَنهُ مَا صُحاء وَصُ الحُخَ وَصُل الحُخَير وَحظِرَة الأ حسُ الشححَ وَإِ تحسِنُ وَتََّقُ خَإِن الله وَحذِرَةِ الأ فثُ الشححَ وَإِن تُحتِنُ وَتَتَّبُ فَإِن الله وَإِن تُحسِنُ وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّه كََ بِماَا تَعَّلونَ خَذيرًا وَإِل تُحْتِنوا وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّ نَ كَلَ بِماَا تَأَّلونَ خَذيران وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ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 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهَا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ولله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَمِيدًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَمِيدًا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 اي شيء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا وكان على ذلك قديرا من كان لا يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا الله الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين شهداء لله إِيَّاكَ كُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا إِيَّاكَ كُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا وَإِن تَنَوَّرُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تَنَوَّرُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا ايها الذين امنوا, آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله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 وَمَيْ يَكْفُ بالِلهِ وَمَلَائِكَنتِهِ وَكُتُ بهِه وَرسُلِهِ وَالْيَْمِآخِد أَنَيْ يَكف بالِلهِ وَمَلا إِكَنتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرُسُلِهِ وَْيَوْنِآخِد وَْيَْمِآخِِ فَقَد ضَلَّ ضَلَلَ بَعذاَا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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُؤْتِرَ لهم, لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُؤْتِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشرمونَافقينَ بِ بأننَّ لَهُم ذاابًا أَلمَا دَشرمُون فِطينَ بِ بأننَّ لَهُ ذابًا أَلمَا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤوا بها وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها بها ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى في حديث غيره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 لَمَ جَنِيَّا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرينَ نَصب قالَاوا أَلَمْ نَستستَح إِذ عَلَْكُمْ وَنَمْنَّعكُمْ مِنَ الْمُؤمنِنين فَله يحكُ بَينَكُم يَومَكام فَلههُ يَحكمُ بَنَكُم يوومَ كام وَلَ يجعل اللههُ للِككررينَ على المُؤمنينَ سَبين وَلَ يجلَ الله لِنكاكرِرينَ علىلَ المُؤمنِينَ سَبين إِ المُنَافِقينَ يُخَادِعونَ اللَّه وَهُو خَادِعُهُم إِ المُنَادِقينَ يُخادِرونَ اللهَّه وَهُو قَادِعهُم وَإِذَا قَامُ إلىلَ الصَّلَنتِ قَامُخُسَلََا يُرَونَ سَوَلَا يَذكُرونَ الله إلا قليلا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 مُذَبِّذِينَ بين ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلَاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين يا ايها الذين لا تتخذوا الكافرين اولياء تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين جَزَكِ الأَثَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَن تَجِدَ لَهُم نَصِيرًا وَلَن تَجِدَ لَهُم نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دينهم لله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 وَسَوْفَ يؤكِلَّهُ المُؤممنِن ل آجرَ لظِيمَ ماَا يَخَالُ اللهَّهُ بِعذاَابِكُمْ إ شَكَبتُمْ وَآمَنتُمْ لَا يَرْثَُ اللَّهُ بعَذابِكُمْ إ شَركَبْتُم وآمنتم, وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللهَّهُ شكِرَ النَّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا اِن تَبْدُ خَيْرًا او تَخْفُوه او تَعْفُو عَن السُّوءِ فَإِنَّ الله إِن تَبْدُ خَيْرًا او تَخْفُوه او تَعْفُو عَن السُّوءِ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قديرا ان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا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 كَنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَهُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ث التخذ العجلَ من بعدم ج ث البين تُفخون ذلككث تخذُ وَآتَيْن مساسُل طونًا مُبِنَا وَآتَينا مساسُ طَلًَا مُبِنَا وَرَفَأناَا فَووقَهُ مُ الطُورَ بِمتَاقِهِم وَقُلنا لَهُ مُدُخُل الْ البَابَ سُجدَا وَرَقَأنا فَووقَهُ مُ الطُورَ بِن تَاقِهِم وَقُلنا لهم وَقُلناَا لَهُم لاَا تَعْدُ فِي السَّبِتِ وَأَقَدْناَا مِنهُم متَاقًا وَالِضَ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل فبما نقضهم نيساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ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 لكن لِغظاسِقون فيعلمِ مِهُم وَمُؤمنونَ يُؤمنونَ بمااءزلَ إلَكَ وَما أزلَ قبنِك لكن لِغضاتِقعل منم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 إِ أَووحَنَ إلَكَكَم أَووحَنَ إ نُح وََّ بينَ مِن بعدِه من بعده وَحن إلَ إبهِيم وَإسماعلَ وَإسحاق وَعقوبَ وَْأَسباق وَوحن إ إبراهينَ وَإثناعلَ وَإسحافَ وَعقُوبَ وَأسباقَ والْأَسبطِ وَعسَ وَأَوبَ وَيُونسَ وَهَونَ وَسُلَمَان وَآْنتَن دَو دَزَبُ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 وَكََّمَ اللهَّهُ مس تَثْلمَا وَكََّمَ اللهَّهُ مس تَتمَا رُسُلَُّبَشِرينَ وَمُنذِرينَ لِأَلَّ يَكُونَ لَِّا سِعَلَ اللهَِّ حُججَّةُ بَعدَ مُوسُلْ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 إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 إلا طريق جهنم ما خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم ما خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسرا وكان يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكفُرُ فَإِن لِلَّهِ مَا فيِ السَّماواتِ والالْأَْرضِ وَكانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكيمَا وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكيمَا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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا ثلاثه ان سموه خيرا لكم ان سموه خيرا لكم انما الله اله واحد انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد ذو حاله اي يكون له وردا له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا له ما وكفى بالله وكيلا لَيْسَ الْكِتْفُ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ لَيْسَ الْكِتْفُ الْمَسِيحُ أَنْ ومن يسلك عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ومن يسلك عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قبله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين كَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أليما وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَقَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَكَفْلٌ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت وان كان اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالَهُنَّ وَنِسَاءً تَلِذَّ بِذَكَرٍ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ